مسلم بیا إِنَّ ان نسو سو <تصفيق> <تصفيق> میرے الأرض مخضرة إن الله لطيف له ما في السماء فلم تر أن الله سخطى لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وا هم ناسفوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ابو یا کم وین کنپری فی می گیت کل يكادون <تصفيق> يسر انار وعدها الله الذين كفروا في السر مسين ضَعْ فَاقَ عَلِ الْمَقْلُوب مَا قَدَرُوا زَحَفَ قَقَل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور فن رول في شوہ واتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير